فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاد حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد فِئَةٌ لَّا حَتَّى حَتَّى تَبُوءَ الْخَضُّ أَوْزَارَ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَرَّ مِنھُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضَكُمْ بِبَاء وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُظُلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كرخوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمنوا. وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام وما سوى لهم وكاجن من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك الاناهم هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أغلكناهم فلا ناصر لهم على بينة من بِهِ كَمَن زُيِّنَتْ نَفْسُهُ وَعَمِلَتْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعِدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أنهار. هِيَ أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةِ النَّاسِ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ, فقطع أَمْعَاءَهُ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 الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زيادهم هدى وآتاهم تقواهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلا فاننا لهم ايداش اتهم ذكرهم عالم ان اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنب كل المؤمنين وَاللَّهُ يَعْلَمُوا تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْنَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتُ اَأَنْتَ الَّذِي نَفِيُّ قُلُوبِهِمْ مَوْضِعٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرًا مَبْشِّجَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم وأملا له ذلك بأنهم قالوا للذين كرهون الله سنطيعكم, سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراركم فكل فاذا توفته الملائكه يضربون وجوههم وادباءهم ذانك بانهم متبعون ما اسخط الله على هواكره ورغائنه أَنْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَنَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم هداهم لن يضر الله شيئاً وسيحبط أعماله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما جئتم ممن اتوه وهم كفار فلم بل ينفرح الله لكم فلا تهنوا إلى السلم وأنتم الأعلون والمراك معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنون تَتَّكُونَ يَاتِيكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يَسْأَلُكُمْ هُنَا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُوا تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَطْوَارَكُمْ هَاه تُمهؤنها اي تدعون ل في سبيل الله ليفمنكم فمنكم من يدخل ومن يدخن فانما يدخن عن نفسه وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَلِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وإن تَتَوَلَّوْنَ يَسْتَبِدُّ القَوْمَ غَيْرَكُمْ تُمَّ مَا لَا يَكُونُ